أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي فاهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبا افغير الله تتقون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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب أ ن لهم الحسن لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أممين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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ل ا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 و إ ذ ا لالذين لأ ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا لالذين لأ اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا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 من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من أ ك ر ه ا وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولكن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 اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون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 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إِنَّ إِنَّ مِنْ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بَعْدِهَا إِبْرَاهِيمَ كَانَ أم شركه ا ل ه ل م شركه ي ن ش ا دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا الدنيا حسنة وإنه في الآخرة ل م ن ا ل ل ص ا ح ي ن